بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل سبيل الله لينذر بغير علم تَخِذُهَا هُزُهًا أُولَٰئِكَ لَمَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أذنيه وقرا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 وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آتِينَاكُم مِّنَ الْجِبَالِ وَدَسْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّنغَّبًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي الْأَرْضِ فَأَنبَتْنَا فيها مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله هذا خلق الله فاني ماذا خلق الذين من دونيه بل هم الظالمون في ظلام النبين ولقد اتينا لكم من الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لِقُمانٍ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا مُرَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِي صَالِحِهِ فِي عَامَيْنِ انْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إليه ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَقْمِ ثْكَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْضَرٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصب في مشيك واغبب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما أعلم فأنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الكبور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجع فننبئ بما عملون إن الله عليم بذات الصدور نمتن قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل لا أعلم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الولي الحديد ولو أن في الأرض الأقلام والبحر يبده والبحر يبده من بعده سباة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا ضعفكم إلا كنفس واحدة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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من بونه الباطل وأن الله هو العليل الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم مود كالذلن دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 لا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا